تُحَدِّثُ أخبارَهَا بَأَنَّ رَبَّكَ أُوحى لَهَا يَوْمَ إِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاءً لِيُرَوَى أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ